أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقان اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا دعوا للرحمن ولدا دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا السماوات والارض الاات الرحمن عبدا لقد احصاهم لقد احصاهم وعدهم عدوا وكل نات يوم القيامه ان كل من في السموات والارض الا الرحمن عبدا لقد أحصاه وودهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا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 وكن أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟